ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهن في الدنيا والاخره لعنهن في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم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 الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اناؤك مبرؤون مما يقولون لهم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 ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظ فروجهن ولا يبدن زينتهن إِلَّا ما ظهر منها، واللي يضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. Ow aban ihan Ow an Iburunati hinn O avana ihin O abana ihin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 وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون